بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يوم اذ ين يوم عسير على الكافرين غير يسير دوني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يقمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عليدا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 لا تبقي ولا تدري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 نَهَال لِاحِدَ الْكُبَر نَذِيرًا لِلْبَشَر لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ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 طروت من قسورها بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفاً منشره كلا بل لا يخافون الاخرة كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة